الله هو الله لك با اشهد أن لا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 محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح assalàmu